احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا سائل يسأل حديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق الحديث أو الحديث الآخر أيضا العمرة إلى العمرة كفارة هل يشمل هذا الصغائر والكبائر من الذنوب بدون اشتراط التوبة لا بد من التوبة الكبائر لا بد فيها من التوبة كما قال الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وفي الحديث قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمره إلى العمره مكفرات لما بينهما ما الكبائر فاشترط عليه الصلاه والسلام اجتناب الكبائر فالتوبه تجب ما قبلها وإذا حج الإنسان واستقبل حجه بتوبة صادقة من ذنوبه وخطاياه رجع كيوم ولدته أمه نعم السلام عليكم هذا يقول عندي والدتي سجلتها في الحج دفعت المبلغ لكي تحصل على رخصة الذهاب وحصلت عليها ولكن بعد شهر ونصف توفيت، فهل حجت أم لا وهل أحجج أحج العام المقبل في مكانها أو كيف أحسنت صنيعا في اجتهادك وحرصك على حج والدتك وهذا من برك بها لكن الحج لم يحصل منها يعني حصل منها العزم على الحج ولكنها ماتت ولم تحرم بالحج بعد فلم يحصل منها الحج ومن برك بها أن تحج عنها إذا يسر الله تبارك وتعالى لك ذلك نعم هذا السائل يقول صليت المغرب أثناء الحج بعد رمي الجمرات في الطريق ومرت أمامنا امرأة لا أستطيع ردها لأنها كانت بعيدة عني حوالي مترين السؤال هل أعيد الصلاة أم لا؟ إذا كانت لم تمر من مكان مصلاك وموضع صلاتك وإنما مرت من مسافة بعيدة فهذا لا يؤثر على صلاتك نعم ويقول في سؤال الثاني صليت في مسجد في ميناء وظننت أنهم يصلون أربع ركعات الظهر وأنا كنت أنوي قصرها ولكن نويت أربع ركعات ولكنهم صلوا ركعتين وسلمت معهم فماذا أفعل؟ صلاتك صلاة مسافر صلاتك صلاة مسافر وما دمت صليت مع مسافرين وسلمت معهم فصلاتك صحيحة ولو كانوا قد اتموا الصلاة لكون من أهل الإقامة وأتممت معهم فالمقيم فالمسافر إذا صلى خلف المقيم يتم وأما صلاتك التي حصلت هذه صلاة صحيحة لأنك مسافر صلى خلف مسافرين نعم. حسن الله إليكم هذا يستشكل معنى وعامرهن غيري في حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن موسى عليه السلام قال لربه جل وعلا علمني دعاء ادعوك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا موسى قل لا إله إلا الله ثم قال موسى عليه السلام كل عبادك يقولون ذلك قال يا موسى لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفه والسماوات السبع والارضون السبع وعامرهن غيري وضعت في كفه لمالت بهن لا اله الا الله والمراد بعمار السماوات أي من فيها من الملائكه وعمار الأرض من فيها من الناس والاستثناء هنا استثناء منقطع الاستثناء هنا في قول عامرهن غيري استثناء منقطع والله جل وعلا مستوى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله كما قال عز وجل ثم استوى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش نعم هذا يسأل عن الحديث ما المقصود بالكتاب سبق عليه كتاب المقصود بالكتاب أي الكتاب السابق الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة والكتاب اي ما كتب في اللوح المحفوظ مما هو كائن إلى يوم القيامة نعم هذا السائل يقول يا شيخ نحن في بلادنا توجد كنيسة كبيرة ترعاها الدولة وفي هذه الكنيسة دار للعجزة فيها كثير من الشيوخ المسنين المسلمين الذين يتركونهم أولادهم عند النصارى فإذا مات هؤلاء الشيوخ يقوم النصارى بتلقينهم الكفر ويموتون على الصليب وهذا بخبر هؤلاء الشيوخ الموجودين هنالك، فنحن شباب فلتمصحوننا بزيارة هذه الكنيسة لدعوة هؤلاء الشيوخ هذا السؤال يبين خطورة الإقامة إقامة المسلم بين الكفار وأن هذا فيه الضرر من جهات كثيرة فمن جهات الضرر ما جاء في هذا السؤال أن كثير من المسنين ينشغل عنهم أبناؤهم من المسلمين في خضم الانشغال في الدنيا والأعمال والمصالح فقد لا يجد من نفسه الابن نشاطا لخدمة والده ورعايته لأنه مشغول بمصالحه الخاصة فيضع والده في دار العجزة وهناك دور العجزة بأيد الكفار وعلى طرائقهم فيسلم والده في خاتمة عمره وفي عجزه وضعفه للكافر والكافر ليس عنده إلا تلقين الكفر وتجد تلك الدور دور العجزة تجتهد في خدمة هذا الطاعم في السن العاجز خدمة دقيقة جدا متقنة يحب بها هذا الطاعم من السن هؤلاء الذين يخدمونه وبالتالي أيضا يقبل منهم ما يلقنونه وربما لقنوه كفرا يموتوا عليه فهذه من الجنايات ومن الجنايات الجناية على النساء والأطفال عندما ينشأون بين الكفار ويدرسون معهم فيلقنون الكفر من الصغر وينشأون عليه أو ينشأون يحملون شبهات ترديهم وتهلكهم وأما سؤال السائل فإن الذهاب لهؤلاء المسلمين في تلك الدور لا شك أنه مطلب واجب مطلب واجب ويجب مناصحه أبناؤهم مناصحه مستمرة بأن ياخذوهم إلى بيوتهم وأن يرعوا آباءهم وأمهاتهم ويحسنوا إليهم وإلا فالجزاء من جلس العمل كما يلقي أباه يلقيه أبناؤه في عجزة وضعفة وإذا أحسن إليهم وفقه الله بمن يحسن إليه فعليه أن يتقي الله جل وعلا في أبويه وأن يذكر جميلهما السابق وإحسانهما المتواصل وصين الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها هذا لا ينساه إلا لئيم لا ينساه إلا لئيم وأما كريم الطبع لا ينسى ذلك ولهذا من اللؤم أن يلقي الإنسان والده ويطرح في دور العجزة ويتخلى عنه ويتخلى عنه واذا كانت تلك الدور بايدي الكفار فهذه كارثه ومصيبه عظمى وجنايه على على الابوين اما من حيث الذهاب لهؤلاء من أجل المناصح هذا لا شك أنه مطلوب ولا يكفي بل لا ينبغي ان يكون هناك عمل واجتهاد في نقل هؤلاء من تلك الدور الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.